فما آ م ن لموسى الا ذ ر ي َ ة ٌ من قومه على خوف ٍ من فرعون عَلَى خ وملئهم ف ٍ ن فِرْعَوْنَ و م ان يفتنهم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 واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا